قل إنما أعركم بواحدة أن تقوموا لله متنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم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 قُلْ إِنْ هُوَ إِلَّا أَذًى فِي صَدْرِكَ وَإِنَّ الْهَوْلَ لِلَّهِ وَلَا يُؤْذِيهِ إِلَّا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخَذَهُمْ مِنْ مَكَانٍ قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كثغوا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات ولغض جاعل الملائكة رسل نريم اجِنّ حَتَّى مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَجِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير ما مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ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 فأنا توفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع رموك يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا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 من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يطنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومسر أولئك هو يبون والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من منفى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقط من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائب شراب وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا يُنْزِلُهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُنْزِلُ اللَّيْلَ فِيهِ الْمَارِي وَيُنْزِلُ النَّجْرَةَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الملك